أربعة ميز بين الصوتين حاء هاء حاء هاء حمال هرة حمام هل صحيفة ذهب صحفي مرهب لحم مهندس تفاح الله مفتاح وجه مصباح مياه